وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَالزُّخْرُفَ وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا والاخرة عند ربك للمتقين والاخرة عند ربك للمتقين ومن يعص عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين من يعص عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له وهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قول يا ليتني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 أَتُمَّنَّ أَنَّكُمْ فِي الْعَرَى مُشْتَرِفُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأُمِّيَّ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأُمِّيَّ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ تتقون اننا نزهدا انك فإنه هم تتقون او نرينك الذي وعدناهم فان عليهم انك تدرون او نرينك الذي وعدناهم فان عليهم انك تدرون فاستمسك بالذي إِلَيْكَ أَسْتَنفِعُ بِالَّذِي أُحِيي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك لهتين <تصفيق> يعدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملائه فقال اني رسول رب العالمين ولقد ارسلنا موسى باياته الى فرعون وملائه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون